الذين تولوا منكم يوملت قل جمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ونقد عف الله عنهم إن الله وفور حليم. يا أيها الذين لا تكونوا كالذين كفروا كَفَرُوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 فرحمة خير مما يجمعون